يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثنان ذوى عدل منكم أو آقران اثنان ذوى عدل منكم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 فَإِنَّ نُزُورًا عَلَاءَ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اسْمًا فَأَخَرَّانِ يَقُومان مَقَامَهُمَا فَأَخَرَّانِ يَقُومان مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلِينَ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ فَيُقْسِمَانَ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَهُدُوا قوم بالشهادة على وجهها او يخاف ان ترد او يخاف ان ترد ايمانهم بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا